تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنار ها رخ فسل من أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها س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 وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن صالحا، فإن لغو يتب إلى الله متبا، والذين لا يشهدون الزور إذا مرّوا باللغو مرّوا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخره عليها صم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 قال دين فيها حسنة مستقر ومقام قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسنفيكون لساما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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرام إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك